ان الله مع الذين استقوا ي ن هُمْ مُحْفِرِينَ للإنتاج الإعلامي للإنتاج ولو ت ع تقدم كانوا م ل ك م ي ن على خير ا ل أ ن ا م سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه البرره الكرام و على كل من سار على نهجهم و على شرعهم استقام و ب ع د ا خ و ة ا ل إ س ل ا م حديثنا اليوم عن خصائص منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فمن هو أ ه ل ا ل س ن ة و ما هو منهجهم ولماذا الحديث عنهم في هذا الزمان أ و ل ا أ ه ل ا ل س ن ة هم الملازمون ل ل س ن ة أ ه ل الدار الملازمون للدار و أ ه ل الصفه الملازمون للصفه من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ه ل ا ل س ن ة هم الذين ت م س ق و ا ب ا ل س ن ة والتزموا بها ث م أ ه ل ا ل س ن ة لانهم لم يفارقوها ولم يتغيروا عنها هذا المسمى ظهر بعدما وقعت الفتنه بين اصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قتل ا ل خ ل ي ف ة الراشد عثمان رضي الله عنه على أ ي د ي المخربين من الخوارج و المنافقين فظهر مسمى اهل ا ل س ن ة لما تفرغت ا ل أ م ة و ظهرت فيها افكار الخوارج المكفرين للمسلمين والمستريحين ل ل د م ا م ولما ظهر ا ل ش ي ع ة والروافض الذين كفروا ارحام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أ ل ه ا عليا و ج ع ل و ا ربا معبودا مع الله عز وجل فهنا كان لا بد ل ل إ س ل ا م من رجال يحمونه وكان لا بد ل ل إ س ل ا م الصحيح أ ن يتميزوا ف أ غ ل ق على من تمسك ب ا ل س ن ة ولم ي ت أ ث ر ب ا ل خ و ا ر ي ولم يعتقد ع ق ي د ة ا ل ر ا ف ض و ا ل ش ي ع ة اطلق عليهم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م حاربوا التفرق وحاربوا التحزب والخلاف فدعوا الناس إ ل ى ا ل ج م ا ع ة و ح س و ا الناس على التمسك ب ا ل س ن ة فاطلق عليهم أ ه ل ا ل س ن ة كما أ و ر د ا ل إ م ا م مسلم في م ق د م ة صحيحه رحمه الله عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أ ن ه قال لم يكونوا ي س أ ل و ن عن ا ل إ ث ن ا د فلما وقعت ا ل ف ت ن ة قالوا سموا لنا رجالكم أ ي الرجال الذين يروون الحديث فيوبر أ ه ل ا ل س ن ة فيؤخذ حديثهم ويوبر أ ه ل ا ل ب د ع ة فلا يؤخذ حديثهم إ ذ ن أ ه ل ا ل س ن ة هم الملازمون ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ف ت ر ة من فترات التاريخ في كل زمان ومكان يطبع عليهم أ ه ل ا ل س ن ة ويطبع عليهم انصار س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ي ط ل ق عليهم أ ه ل الحديث و ي ط ل ق عليهم ج م ا ع ة محاربه البدع تختلف ا ل أ س م ا ء لكن المضمون واحد والمعنى متفق تتباين ا ل أ و ط ا ن وتتباعد المسافات لكن القلوب و ا ح د ة والمنهج واحد ل أ ه ل ا ل س ن ة في كل أ ر ج ا ء ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لماذا الحديث عن خطايا أ ه ل ا ل س ن ة أ و ل ا ل أ ن منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هو منهج ا ل إ س ل ا م الصحيح ا ل إ س ل ا م دخلته شوائب و أ ف ك ا ر دخيله شوهت جمال الدين و أ س ا ء ت ل ل إ س ل ا م و أ ه ل ا ل إ س ل ا م ف أ ه ل ا ل س ن ة هم الذين يمثلون ا ل إ س ل ا م الصحيح البعيد من الشبهات والنقي من البدع والخرافات الصادي من ا ل أ و ه ا م والخيالات فهم يمثلون ا ل إ س ل ا م الصحيح و ا ل إ س ل ا م الصحيح هو الذي يقود المسلمين إ ل ى ا ل ع ز ة و ا ل ق و ة في الدنيا و ا ل س ع ا د ة والنجاه والسلامه يوم ا ل ق ي ا م ة فكان لا بد لكل مسلم أ ن يعرف خصائص ا ل إ س ل ا م الصحيح ل أ ن هناك إ س ل ا م مزيف وهناك إ س ل ا م مشوه ظهر على الواقع والسبب الثاني للحديث عن اهل ا ل س ن ة وقضايا أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ه ك ث ر ة الواجهات ا ل م ر ف و ع ة باسم ا ل إ س ل ا م والشعارات ا ل د ا ع ي ة ل ل إ س ل ا م واللافتات ا ل م ت ب ع ة باسم ا ل إ س ل ا م لكنها حرب على ا ل إ س ل ا م ولكنها هدم ل ل إ س ل ا م هذه الشعار احيانا ت أ ً يرفعها أ ب ن ا ء المسلمين قوم من جلدتنا ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا لكنهم حاربوا ا ل إ س ل ا م الصحيح وخالفوا المعتقد السليم شوهوا الدين وخالفوا ا ل ش ر ي ع ة من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون و آ خ ر و ن هم ع د ا ء ا ل إ س ل ا م حاربوا ا ل إ س ل ا م لكن بخطط م د ر و س ة ومخططات م ع ل و م ة و أ ف ك ا ر متفق عليها لهدم ا ل إ س ل ا م و ت د و ي ب ع ق ي د ة المسلمين ل أ ن ه ا تمثل الخطر الذي يهدد الطواريء تمثل الخطر الذي يزيل عروش الجبابره والمتكبرين منهج أ ه ل ا ل س ن ة هو المنهج المعني ب ا ل ح ر ب ا ل م ز ع و م ة على ا ل إ ر ه ا ب فلا إ ر ه ا ب ا الا في منهج أ ه ل ا ل س ن ة الذي يربي المسلم على ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة و ا ل ق و ة هو الذي يتجه إ ل ي ه مسمى ا ل إ ر ه ا ب ب ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ل أ ن ه لا يعرف إ ل ا كتاب الله ولا يعرف إ ل ا س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أ ن ا ل ع ز ة لا تكون إ ل ا لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لهذه ا ل أ س ب ا ب كان الحديث عن خصائص أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فما هي خصائص هذا المنهج العظيم وما هي مميزات هذا الدين المبارك و هذا الشرع العظيم بين المناهي ا ل أ ر ض ي ة و القوانين ا ل ب ش ر ي ة أ و ل ا من خصائص أ ه ل ا ل س ن ة ا ل ر ب ا ن ي ة بمعنى أ ن ه م يتعلقون برب ا ل ع ز ة و الجلال لا رب سواه ولا إ ل ه غيره بمعنى أ ن منهجهم يقوم على كلام الله وحده وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده على فهم ث ل ف أ م ة وعلمائها من أ ص ح ا ب المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه ومن سار على منهجهم فمن تمسك بكلام الله و ا ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم ا ل ث ل ث الصالح ف هو من أ ه ل ا ل س ن ة على أ ي مذهب كان وعلى أ ي اتجاه كان ما دام م ص د ر التشريع عنده كلام الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أ ه ل ا ل س ن ة ولكن يحتار المسلم بين الواجهات ا ل م ر ف و ع ة في ا ل س ا ع ة كل و ا ج ه ة تدعي أ ن ه ا على كتاب الله وعلى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم زادت المسلمين تفرغا وزادت ا ل أ م ة ضعفا فمن هم اهل الحق ومن هم اهل ا ل ص و ا ه ومن هم المتمسكون حقا بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان الفرد والتمييز لاهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عن غيرهم ب أ ن ه م يفهمون كلام الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ومن هم السلف الصالح أ ص ح ا ب الرسول عليه الصلاه والسلام ومن سار على نهجهم من ا ل إ م ا م مالي و أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ح م د رضي الله عنه والشافعي رحمه الله ومن سار على نهجهم من علماء ا ل إ س ل ا م هؤلاء هم خ ل ف هذه ا ل ا م ة الذين على فهمهم يفهم ا ل إ س ل ا م وعلى منهجهم يكون الشرع وقد و ص ف النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه وامته أ ن يكونوا على منهجهم و أ ن يكونوا على ط ي ق ت ه م فقال المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بسنه و س ن ة ا ل خ ل ى ب ا ء ا ل ر ا ش د ي ن المهديين ا ن ب ع د ي س م س ك و ا ب ه ا و ع ق ا علي همينه ا ويعقب ومدتهتم ومدتهتم ومدتهتم بدعه و ك ل بدعه م ض ا ل ة و ك ل ض ل ا ل ة في ا ل ن ا ر لماذا فهو سند ث ا ل ث قد ي س أ لا تدعي او يتسع ا ل م ت ت ا ت م لماذا يحفر ا ل ق ر آ ن والسنه ّّ على فهم ا ل س ّ ل ر ف ا ل ط ص ا ِ ح لماذا نتشدد في فهم اصحاب النبي عليه الصلاه و السلام لماذا نحرص على هذا الفهم لاسباب عديده منها فهم ا ل س ل ر ف الصالح لانهم هم اهل اللغه العربيه واهل اللسان العربي بلسانهم نزل القران نزل على لسان قريش على لسان ا ا ل ر عليه الصلاه و ا ل س ل و بعض القبائل ا ل م ج ا و ر ة ل ق ب ي ل ة قريش فكانوا يفهمون كلام الله عز ن و جل لم يكونوا يحتاجون إ ل ى دروس م ت خ ص ص ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة كما هو حال علماء الزمان ا ل م ت أ خ ر من أ ر ا د منهم أ ن يفهم ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة فلا بد أ ن يتلقى دروسا م ك ت ب ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل ي ع ل ف تفاصيلها و أ ح د ا م ه ا و مبادئها أ م ا ابو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقد ولدوا على الفطره يفهمون اللغه التي بها نزل ا ل ق ر آ ن ولا يحتاجون إ ل ى درس ولا يحتاجون إ ل ى شرح ك م ا ق ا اصلا العرب بين اني من قريش واصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام هم أ ف ه م الناس لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا من اسباب الاعتماد على فهم السلف الصالح دون غيره ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام شاهدوا التطبيق العملي ل ا ح ت ا م الشريعه شاهدوا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده شاهدوا كيف حج رسول ر الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد شاهدوا كيف طبق النبي عليه الصلاه والسلام الحدود واقام الشرائع شاهدوها وكانوا ع و ن ه الرسول ل عليه الصلاه والسلام هو القائل ص ل و ا ك م ا ر أ ي ت م و ن ي و ص ل ن من ي ا ك من ي ك و ا ك م ي ك و ه يكون ه ي أ ص ح ا ب ه ا ل ذ ي ن ن ق ل و ا إ ل ي ن ا ه ذ ه ا ل ش ر ي ع ة ه و ا ل م يكون ا ك من ي و ا ع ن ي من ا س ك ك م من ا ل ذ ي أخذ ا ل من ا س ك ة ع ن ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ه م أ ص ح ا ب ه ا ل ذ ي ن ك ر م ه ا ك م هناك من هناك من هناك م ت هناك من هناك من هناك من هناك هناك هناك هناك من ه ا ك من ا ك من ا ك من ا ك من ا ك من ه ن ا من هناك ا ك من ا ك من ه ا ك من ه ا ك م ا ك من ا ك م دون غيرهم أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت على تزكيتهم وعلى أ ن ه م هم أ ه ل التكريم والشرف جميع أ ف ر ا د المسلمين يعظمون أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا ي ن ك ر اسم أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه إ ل ا وتمتلئ القلوب بالتعظيم و ا ل إ ج ل ا ل ي ن ك ر الفاروق فتمتلئ القلوب ه ي ب ة وتعظيما يذكر علي وابن مسعود وابي وابن عباس وغيرهم من النجوم الذين نقلوا إ ل ي ن ا منهج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ م ة أ ج م ع ت على أ ن علماء ا ل ص ح ا ب ة هم علماء هذه ا ل أ م ة أ ج م ع ت على ذلك كل ا ل ا م ة باختلاف طوائفها و أ ح ز ا ب ه ا وجماعاتها إ ل ا من كان مريضا نفسي أ س و د القلب من الخوارج المكفرين للصحابه أ و الشيعه والروافض الحاقدين على أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا جماعات ا ل ا م ة باختلاف مناهيها ومبادئها فهي مجمعه على أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم هم أ ه ل التعظيم وهم أ ه ل ا ل إ ج ل ا ل والتكريم رابعا لماذا فهموا ل س ل ف الصالح ل أ ن الله عز وجل زكاه من فوق سبع سماوات رضي الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاه والسلام ورضي عن أ ص ح ا ب ه ولم يرضى أ و لم يخبرنا أ ن ه رضي عن غيرهم فقال الله جل وعلا السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في ساعة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه و أ ع د لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ خ ب ر انهم رضوا عن الله عز وجل ورضوا عن ربهم فما رضي الله عنه م ينبغي أ ن يرضينا وما كفر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أ ن يكفينا وما كان, من كان منهجا ل أ ص ح ا ب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينبغي أ ن يكون منهجا لنا في إ ج م ا ع ا ل ا م ة و اجماع العلماء على أ ن ا ل ص ح ا ب ة جميعهم في ا ل ج ن ة و أ ن ا ل ص ح ا ب ة جميعهم من أ و ل ي ا ء الله الصالحين و من أ ت ى بعدهم فحسناته في ميزان حسنات أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم هم خير الناس و أ ف ض ل البشر بعد ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل في إ ج م ا ع ا م ه لهذه ا ل أ س ب ا ب كان منهج اهل ا ل س ن و ا ل ج م ا ع ة ي ق و م على كلام الله و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لكن بفهم السلف الصالح ا ل س ب في تفرغ ا ل أ م ة أ ن ه ا تركت فهم السلف الصالح فهمت ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كما فعل الكثير من الطوائف والجماعات فهمت ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لكن على فهم المشايخ والفقهاء والفلاسفه والمتكلمين و ا ل ع ب ا ق ر ة والمنظرين والمتكلمين وغيرهم بعيدا عن صاحب ا ل ص ح ا ب ة ف ت ب ز ق ت ا ل أ م ة وتفرغت وكان لكل طائفه زعيم ولكل ج م ا ع ة قائد ولكل حزب مؤسس ولكل فريق إ م ا م يقودهم كانت ج م ا ع ة ا ل أ م ة ب ع د د ا ل أ ف ك ا ر و ب ع د د الاجتهادات ل أ ن كل واحد م ن ه ب اجتهاد لكن بفهم غير فهم السلف الصالح كذلك لا سبيل لاجتماع ا ل أ م ة إ ل ا ب ا ل ا ل ت ف ا ق على فهم السلف الصالح أ ن تتنازل كل ج م ا ع ة عن فهم ط ا ئ د ه ا وزعيمها وتتنازل عن قول شيخها و إ م ا م ه ا مطاطئه ق ر أ س ه ا لقول أ ب ي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس الذين هم اهل ا ل ج ن ة وضمن لهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن ة ورضي الله عنهم ما لم يحدث ذلك فلا س ب ي ل إ ل ى اجتماع ا ل أ م ة ما لم تتوحد على كلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ا بفهم السلف الصالح وليس بفهم غ ي ر ه م من البشر أ ص ح ا ب العقول ا ل ض ع ي ف ة والفهم الضعيف في ل غ ة العرب وفي أ ح ك ا م التنزيل وفي تطبيق ا ل ش ر ي ع ة حيث لم يشاهدوا ولم يروا و إ ن م ا سمعوا فاجتهدوا ف أ خ ر و ا و أ ط ا ب و ا إ ذ ن من خصائص هذا المنهج العظيم ا ل ر ب ا ن ي ة القائمه على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من مصادر التشريع الرؤى والمنامات والاحلام وذلك من اسباب التفرق ان بعض الجماعات والطوايف عندها من مصادر التشريع الرؤى والمنامات فيرى احدهم رؤى في المنام ويجعلها في الصباح منهجا وتشريعا يقول قد رايت البارحه كذا وكذا وتطبع على اوراق او ختيبات او صفحات وتوزع على البسطاء من ا ل أ م ة فيتلقوها بالقبول والتسليم هل ك ا ن ت ا ل أ ح ل ا م من مصادر التشريع هل ك ا ن ت الرؤى والخيالات والخرافات من مصادر التشريع ذلك من أ س ب ا ب تشويش وتشويه ع ق ي د ة المسلمين و خ ن خ ل ه اصول ومبادئ ا ل ش ر ي ع ة من أ ش ه ر تلك الكتيبات القائمه على المنامات ورط توزع وكثر التوزيع لها في هذه ا ل أ ي ا م تحت مسمى وهمي واسم مزعوم من أ ح م د خادم المسجد الحرام إ ل ى من يرى هذه ا ل و ر ق ة من المسلمين أن النساء لا ي و ع ن ا ل أ ز و ا ج وأن ا ل ع ق و م بانتشر في ا ل ب ي و ت و أ ن ا ل ن ت ر ب ت إلى غ ي ر ذ ل ك م م ا ذ ك ر ه وانتشر في ا ل م ن ا ك ر ه وانتشر في ا و ل م ز ا ش ر ه وانتشر ف ع ل ذ ل ك ك ا ن له ك ذ ا و ك ذ ا م ن لم ي ف ع ل ذ ل ك ك ا ن م ه د د ا ً ب د م ا ر ا ل ب ي و وقرب ت ا ل أ س ر و ك ذ ا و ك ذ ا م ن ا ل أ ب ا ط ي ل و ا ل أ و ه ا ك ر ه و ي ن ت ش ر في ا د ل ي ل لا م ن ا ل ع ق ل و ل ا م ن ا ل ش ر في ا ل م ز ت ك أ ن المصطفى من المسلمين يتلقوا م س ت ه ا ج الريقات و التي لا تنفع ولا تضر بالتسليم و ربما بالخوف و الوجد أ ل س ا ع اقتربت أ خ ب ر الله جل و علا بذلك العقوق سيكون أ خ ب ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن الدنيا سينتشر فيها الفساد أ خ ب ر بذلك المصطفى صلى الله عليه و سلم ف ا ل أ م ر لا يحتاج إ ل ى رؤيا ولا يحتاج إ ل ى منام لو فكر العقلاء و ق و ل ا ل أ د ب ا ب فكل ذلك مدون في كلام الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات ا ل س ا ع ة و أ ش ر ا ف ه ا مثل هذه ا ل أ ف ك ا ر لا بد ان تحارب فمصدر التشريع كلام الله و س ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس الرؤى والمنامات و ا ل أ و ه ا م و ا ل أ ح ل ا م كذلك لا يعتبر من مصادر التشريع اتباع الهوى بمعنى العادات والموروثات والتقاليد ل أ ن كثير من المسلمين خ ا ر ج ا ل إ س ل ا م بسبب العادات والتقاليد خ ا ر ج س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهم يعلمون انها حقا قد خ ا ر ه ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وامر بها خ ا ل ج و ه ا خوفا من كلام الناس ل أ ن العادات بعكس ذلك ل أ ن التغاليد والموروثات تخالف هذه ا ل س ن ة ف أ ي ه ا ح ق بالاتباع س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا العادات والتقاليد والموروثات ح ذ ر الله جل وعلا من ذلك أ ع ظ م البشر فقال للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع هوا ء الذين لا يعلمون إ ن ه م ل يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي ا ل م س ت ق ي ن اتباع الهوى هو اتباع العادات والموروثات في م خ ا ل ف ة كلام الله وكلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خاصه ا ل أ ع ي ا د ا ل ك ا ف ر ة والعادات ا ل و ا ف د ة إ ل ي ن ا من غير المسلمين ومن أ ش ه ر ذلك من أ ش ه ر تلك العادات ا ل ه د ا م ة ا ل أ ع ي ا د ا ل ف ا ط ل ة التي وصلت إ ل ى بلاد المسلمين من بلاد الغرب ومن الكافرين وقلد فيها كثير من الجهال من شباب المسلمين وشيبهم قلدوا فيها أ و ل ئ ك الكافرين بلا وعي ولا ب ص ي ر ة مثل الاحتفالات ا ل س ا ب ق ة ب أ ع ي ا د ر أ س ا ل س ن ة أ و ب د اخر ي الميلادي ة العام و آ ذلك ما يسمى بعيد الحب أ و الفالنتاين ديه اسم م ا ل أ س م ا ء ا ل غ ر ب ي ة هذا العيد عيد الحب المزعوم إ ن م ا هو كان قديما في ا ل ق ر ن الثالث من الميلاد في عهد ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة سيطرة ا ل ر و م ا ن و كانوا يعبدون آ ل ه ة م خ ا ل ف ة ل آ ل ه ة ا ل إ س ل ا م حيث أ ص د ر إ م ب ر ا ط و ر الرومان وقرارا يمنع الزواج لانه ز و ج ل أ ينهي الشباب عن الجهاد والفتوحات ويشغلهم عن ا ل ج د ي ة و ا ل م س ؤ و ل ي ة حسب زعمه وحسب ما يرى لكن هذا ا ل ت د ي س المدعو بفالنتاين خالف هذا القرار وعارض هذا ا ل أ م ر و أ ص ب ح ي ع ق د الزواج سرا بين الشباب والشابات فاتضح س أ م ر ه وكشف سره وحكم عليه ب ا ل إ ع د ا م وعرض عليه ا ل إ م ب ر ا ط و ر أ ن يتنازل عن ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ي ع ر د آ ل ه ه الرومان لكنه رفض و اصر على ا ل ن ص ر ا ن ي ة فنفذ فيه حكم ا ل إ ع د ا م في يوم الرابع عشر من شهر فبراير وهو الذي كان ب ا ل أ م س الذي ظهرت فيه علامات و ه ل ا ل أ م ة نفذ فيه حكم ا ل إ ع د ا م في ذلك اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني من العام ا ل م ي ل ا د وذلك في القرن الميلادي الثالث لما انتشرت ا ل ن ص ر ا ن ي ة في أ و ر و ب ا ع ظ م و ا هذا اليوم وقدسوا هذا اليوم تخليدا لذكرى هذا القتيل الذي ضحى بروحه من أ ج ل الحب ومن أ ج ل ا ل ن ص ر ا ن ي ة ف ك ا ن هذا الاحتفال احتفال ن ص ر ا ن ي محض يكون على هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل ب ا ط ل ة لكن عندما احتفل به الكفار والنصارى لم يكن ا ل أ م ر م س ت ع ج ب ا كان ا ل غ ر ا ب ة وكان ا ل أ م ر العجيب في ان يحتفل به أ ب ن ا ء المسلمين يحتفل الكفار ومع ذلك يحتفل به إ خ و ا ن ه م من ا ل ر ض ا ع ة من أ ب ن ا ء المسلمين الذين رضوا من نفس المنهج و ت غ ل و ا ب ن ف س اللبان فكان ذلك من أ س ب ا ب ضعف المسلمين ل أ ن هذا العيب اما ل تضمن ه الشذوذ الجنسي بين الجنسين بين الرجال والنساء ا ش ا ع د الفوائد م ح ا ر ب ة الحب الذي دعت إ ل ي ه ا ل ش ر ي ع ة الذي أ م ر به ا ل إ س ل ا م ولا يوجد على ظهر ا ل أ ر ض دين ي د ع و إ ل ى ا ل م ح ب ة و ا ل م و د ة مثل دين ا ل إ س ل ا م ولا ينحصر الحب في ع ل ا ق ة بين فتى و ف ت ا ة أ و ش ا ب ة و ش ا ب ة أ و ا م ر أ ة ورجل إنما الحب في دين الإسلام دين الحب لله حب في يكون وحب لرسول الله وحب ل ل م ب ا ل ي وحب للخير وحب ل أ ه ل الخير وحب ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن رجالا ونساء بلا استثناء و ق د ع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ت ح ا ب و ا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاقبتم اغشوا السلام بينكم لكن ما هو الحب الذي يريدون انها الفواحش والشذوذ و إ ن ه ا السيئات و المعاصي التي استهدفت أ خ ل ا ق ا ل أ م ة و شيبها و شبابها فما لم نتمسك بهذه ا ل خ ا ص ي ة ا ل أ و ل ى ا ل ر ب ا ن ي ة كلام الله و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم بفهم ا ل س ن ة الصالح و هي أ ع ظ م خصائص اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ما لم نفعل ذلك فلن نعرف ا ل إ س ل ا م الصحيح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 هي ا ل صمام ا ل أ م ا ن ل ل إ س ل ا م فمتى ما تمسك الناس بهدي المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكلام الله إ ذ ا من أ ص ح ا ب ه وعلماء هذه ا ل أ م ة ما لم يتمسكوا بذلك فلن يقوم ل ل إ س ل ا م ق ا ئ م ا ولن يكون للمسلمين ق و ة وعزه ولا تلمه بين ا ل أ م م ولا موقع بين الدول و إ ن م ا سيظلون كما هو حالهم في ق ا ئ م ة الرسل وفي ذيل ا ل أ م م وفي م ؤ خ ر ة العالم السبب الخلل في هذه ا ل ص ف ة وفي هذه ا ل خ ا ص ي ة التي جعلت من المسلمين يتقبلون ا ل أ ف ك ا ر ا ل و ا ر د ة والمبادئ الهدامه بكل يوم فكرة وعقيدة صغز الحما يوم وعقيدة يغري فكرة عن المستورد تاجر من المسططاء إسلامنا لا بجلوس شيخ في زوايا المسجد إ س ل ا م ن ا لا يستقيم عبوده بقصائد ط ر و ة لبته محمد إ س ل ا م ن ا نور يضيع طريقنا إ س ل ا م ن ا نار على من يعتدي هذه الاولى خصائص اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولهم خصائص أ خ ر ى ع ظ ي م ة نتحدث عنها في ج م ع ة ق ا د م ة ب م ش ي ئ ة الله وقوته فالله جل وعلا يسهل أ ي يجعلنا متمسكين لمنهج اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة المدافعين عن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصرين لها المحاربين للبدع والخرافات في كل زمان ومكان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما ع ط ي ت وقينا شر ما قضيت انك ت غ ض ي ولا يغضى عليك إ ن ه لا يجل من عليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا و ت ع ا ل ي ن س ت غ ف و ك ونتوب إ ل ي ه اللهم اقسم لنا من ح ش ي ت ك ما ت ق و ل به بيننا وبين م ع ص ي ت ي ومن طاعته ما تبلغنا به ا ل ن ت ب ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب ئ د ا ل ن ا م س ع الدنيا ا ل لأسماعنا وأقوالنا م ما وقوتنا واجعل سعرنا أحييتنا من ظلمنا وانصرنا على على ظلمنا ا ا ولا اجعل ص ن ن في د ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وسب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم ي ح م ك الله